50 languages 58 58, 58. Las parts del cos Ajzaa' al-jism Ajzaa' al-jism Dibujo un hombre Arsumu rajulan Arsom rajul. Primer el cap. Ar-rasu awwalan. Ar-ras porta un barret. Ar-rajul yartadi qubba. Ar-rajul yartadi qubba. Els cabells no es veuen. Ashar la yarah ahad. El xar la yara'hu ahad. Les orelles tampoc es veuen. El uzunan la yara'hu ma ahadun aydan. El adhnan la yara'hu ma ahad aydan. L'esquena tampoc es veu. El zahru la yara'hu ahadun aydan. El zahar la yara'hu ahad. أيضا ديبوجو الولز اي لا بوكا ارسم العينين والفم الرجل يرقص ويضحك الرجل يرقص ويضحك له أنف طويل الرجل له أنف طويل él porta un basto هو يحمل بيديه عصا هو يحمل بيديه عصا también porta una bufanda al هو يرتدي وشاحا حول العنق هو يرتدي وشاحا حول العنق. Es l'hivern i الفصل شتاء والجو بارد. El الفصل شتاء والجو بارد. Els braços són musculats. الذراعان قويتان. الذراعان قبطان les cames són musculoses. Es sacan és de neu. El home és fabricat El home Ell no porta ni pantalons ni abric. لا يرتدي بنطالاً بنطالا ولا معطفاً هو لا يرتدي بنطالاً ولا معطفاً Pero <تصفيق> l'uomo لكن الرجل غير بردان. لكن الرجل لا غير بردان. Es <تصفيق> un هو رجل من ثلج هو رجل من الفلج